بسم الله الرحمن الرحيم اله تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم أ ك ا ن للناس عجبا أ ن أ و ح ي ن ا إ ل ى رجل منهم أن أنذر الناس ان ل انذر س أ أ ن الناس وبشر الذين آ م ن و ا أ ن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إ ن هذا لسحر مبين إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يدبر ا ل أ م ر ما من شفيع إ ل ا من بعد إ ذ ن ه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أ ف ل ا تذكرون إ ل ي ه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إ ن ه ي ب د أ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إ ل ا بالحق نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون إ ن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها, بها والذين هم عن آ ي ا ت ن ا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل ِ الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون و إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن الضر دعانا لجنبه أ و قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر ك أ ن لم يدعنا إ ل ى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أ ه ل ك ن ا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في ا ل أ ر ض من بعدهم لننظر كيف تعملون و َ إ ِ ذ َ ا تتلى ُ عليهم ََُِْ آ ي َ ا ت ُ ن َ ا بينات ٍَ قال ََ الذين ََِّ لا َ يرجون ََُْ لقاء ََِ ن َ ا ت ِ ب ِ ق ُ ر آ ن ٍ غير َِْ هذا ََ أ َ و ْ بدله َِّ قل ُْ ما َ يكون َُُ لي َِ أ َ ن ْ أ ُ ب َ د ِّ ل َ ه ُ من ِْ تلقاء َِِْ نفسي َِْ إ ِ ن أ َ ت َ ب ِ ع ُ الا َّ ما َ يوحى الي َِ إ ِ ن ِّ ي أ َ خ َ ا ف ُ إ ِ ن ْ عصيت َُ ربي َ عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أ ت ن ب ئ و ن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إ ل ا أ م ة و ا ح د ة فاختلفوا ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أ ن ز ل عليه آ ي ة من ربه فقل إ ن م ا الغيب لله فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين و إ ذ ا أ ذ ق ن ا الناس ر ح م ة من بعد ضراء مستهم إ ذ ا لهم مكر في آ ي ا ت ن ا قل الله أ س ر ع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا لو انهم احيط بهم و د ع و ا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أ ن ج ا ه م إ ذ ا هم يبغون في ا ل أ ر ض بغير الحق يا أ ي ه ا الناس إ ن م ا بغيكم على انفسكم بغيكم على أ ن ف س ك م متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إ ن م ا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كما إ ن أ ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض مما ي أ ك ل الناس و ا ل أ ن ع ا م حتى إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل أ ر ض زخرفها و ز ي ن ت وظن أ ه ل ه ا أ ن ه م قادرون عليها أ ت ا ه ا امرنا ليلا أ و نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب بالأمس. كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم للذين أ ح س ن و ا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذ ل ة اولئك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء س ي ئ ة بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم ك أ ن م ا أ غ ش ي ت وجوههم قطعا من الليل مظلما أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا مكانكم أ ن ت م وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ا ن ا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إ ن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أ س ل ف ت وردوا إ ل ى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال ف أ ن ا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أ ن ه م لا يؤمنون قل هل من شركائكم من ي ب د أ الخلق ثم يعيده قل الله ي ب د أ الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق أ ن يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدى, أم من لا يهدي إ ل ا أ ن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أ ك ث ر ه م إ ل ا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا إ ن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا ا ل ق ر آ ن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افتراه قل ف أ ت و ا ب س و ر ة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ي أ ت ه م ت أ و ي ل ه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أ ع ل م بالمفسدين و إ ن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أ ن ت م بريئون مما أ ع م ل و أ ن ا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إ ل ي ك أ ف أ ن ت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إ ل ي ك أ ف أ ن ت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحشرهم ك أ ن لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك ّ فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل ا م ّ ة ا ل رسول ف إ ذ ا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لا أ م ل ك لنفسي ض ر ولا نفعا الا ما شاء الله لكل أ م ة أ ج ل إ ذ ا جاء أ ج ل ه م فلا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون قل أ ر ي ت م ان أ ت ا ك م عذابه بياتا أ و نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أ ث م إ ذ ا ما وقع آ م ن ت م به آمنوا وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إ ل ا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما أ ن ت م بمعجزين ولو أ ن لكل نفس ظلمت ما في ا ل أ ر ض لافتدت به و أ س ر ا ل ن د ا م ه لما ر أ و ا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أ ل ا إ ن لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض أ ل ا إ ن وعد الله حق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون هو يحيي ويميت و إ ل ي ه ترجعون يا أ ي ه ا الناس قد جاءتكم م و ع ظ ة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى و ر ح م ة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما, فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ه م لا يشكرون وما تكون في ش أ ن وما تتلو منه من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل إ ل ا كنا عليكم شهودا إ ذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في, ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 متاع في الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري ب آ ي ا ت الله فعلى الله توكلت ف أ ج م ع و ا أ م ر ك م وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ل امركم يكن أ عليكم غ م ة ثم قضوا إ ل ي ولا تنذرون فان توليتم فما س أ ل ت ك م من أ ج ر إ ن أ ج ر ي الا على الله و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف و أ غ ر ق ن ا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المنذرين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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أ ج ئ ت ن ا لتلفتنا عما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا وتكون لكما ل ك ب ر ي ا ء في ا ل أ ر ض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ا ت و ن ي بكل ساحر عليم فلما جاء ا ل س ح ر ة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون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 فما آ م ن لموسى إ ل ا ذ ر ي ة من قومه على خوف من فرعون وملئهم أ ن يفتنهم و إ ن فرعون لعال م في ا ل أ ر ض و إ ن ه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إ ن كنتم آ م ن ت م بالله فعليه توكلوا إ ن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى و أ خ ي ه أ ن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إ ن ك اتيت فرعون و م ل أ ه زينه و أ م و ا ل ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أ م و ا ل ه م واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م قال قد أ ج ي ب ت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت ب ع ه م فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إ ذ ا أ د ر ك ه الغرق قال آ م ن ت أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الذي آ م ن ت به بنو إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ا من المسلمين آ ل ا ن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آ ي ة و إ ن كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا لغافلون ولقد بوانا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا ب آ ي ا ت الله فتكون من الخاسرين إ ن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آ ي ة حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م فلولا كانت قريه آ م ن ت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آ م ن و ا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا أ ف أ ن ت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أ ن تؤمن إ ل ا ب إ ذ ن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات و ا ل أ ر ض وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إ ل ا مثل أ ي ا م الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آ م ن و ا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ك ن ت وكنتم في شك من ديني فلا أ ع ب د الذين تعبدون من دون الله ولكن أ ع ب د الله الذي يتوفاكم و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المؤمنين و أ ن أ ق م وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك